السلام الله مبارك فيكم عن الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين عن قول ابن خذ من, صحتك ابن عمر, من ابن مسعود أبن عم عمر من صحتك لمرضك الذي رأيت ما في الذي لا يستطيع أن قول ابن عمر خذ صحتك خذ من صحتك لمرضك يعني بعض الاخوه يرغب ان اذكر, قصة ان اذكر قصة سبق ان ذكرتها ويرى ان من المناسب ذكرها في هذه المناسبة قلت مرة انني زرت احد المستشفيات فرأيت شابا في العشرين من عمري تقريبا جسمه يديه وقدميه وجميع جسمه متصلب لانه اصيب بحريق شمل بدنه كله فأصبح جميع بدنه متصلب لا يستطيع أن يحرك يدا ولا قدما ولا رأسا على قفاه متمدد ويتكلم قتله كم لك على هذه الحال قال لي أكثر من سنة قال لي أكثر من سنه وهو ممدد على هذه الحال على فراشه وكان من الجميل في أمره أن أمامه مصحف مفتوح وينظر إلى المصحف ويقرأ وإذا احتاج أن يقلب ورقة المصحف ما يستطيع فسألته وقلت له كيف تقلب المصحف قال انتظر إذا مر أحد من العمال أو الموظفين أو الأطباء أقول له يقلب لي صفحة المصحف ويقرأ الصفحة الجديدة فالمسلم يأخذ من صحته لمرضه لأنه لا يدري ماذا يعرض له وما هي صحته في المستقبل فما دام صحيحا قويا نشيطا يغنم هذه الفرصة ويسأل الله العافية يسأل الله عز وجل العافية لكن يغنم وجود الصحة والصحة لا تبقى للإنسان والعافية لا تبقى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فهذه حال الإنسان القوة إلى ضعف فيأخذ من قوته لضعفه ومن صحته لمرضه ومن حياته لموته نعم أحسن الله إليكم هذا يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما استكره عليه الإكره باب آخر ليس داخلا في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن الاكراه هو الجاء الإنسان إلى فعل الشيء الذي لا يريده ولا يرغب فيه فكأن يكره على قول كلمة الكفر أو أن يكره على فعل شيء من الكفر فيفعله لكونه أكره على ذلك ليس راغبا ولا مختار قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأما الحديث لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق في غير الإكره أما إذا اكره لا يقال إنه أطاعة وإنما يقال إن اكره على ذلك وألجأ إلى فعل هذا الأمر مجبرا لا مختارا نعم حسن الله إليكم هذا يقول ما الحكم؟ في رجل أكره على الشرك هل يجوز له أن يشرك, أن يشرك بالله في هذا الوقت إذا كان فعلا أكره وعرض على السيف إما أن تفعل أو نقتلك إما أن تسجد لهذا الصنم أو نقتلك أو, نقتلك أو تذبح شاة له أو نقتلك ففعل ففعل ووكارهم لهذا الأمر ومجبر عليه لا الإثم مرفوع عنه والمؤاخذه مرفوعة عنه لقوله تعالى إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وينبغي أن يعلم أن الإكراه على فعل البدن وقول اللسان وليس هناك إكراه على العقيدة التي في القلب أن يعلم أن الإكراه على قول اللسان وعمل البدن هذا الذي يكره عليه الإنسان أما العقيدة يعني انسان يغير عقيدة يقول مكره هذا غير صحيح القلب ليس عليه إكراه لأن القلوب لا يطلع عليها إلا, إلا الله فالإكراه على قول اللسان وعلى عمل الجوارح فإذا عمل الإنسان الكفر أو قال الكفر مكرهًا لانه عرض على القتل إن لم يقل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان كما في الآية إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا الإثم مرفوعا عنه نعم هناك حملات اعلانيه تدعو المسلمين إلى صيام يوم معين ودعاء في ساعة معينة من أجل نصرة إخوان في غزة فهل هذا جائز الل... المسلم ينصر إخوانه المسلمين في غزة وفي كل مكان بما يستطيع في حدود ما شرع الله وحدود ما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده